وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا, ولا مدبرا ولم يعقبه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء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 قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 إذين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا اذبحنه او لا ياتي بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امراة تملكهم واوتيت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 ولسنا ظر أصدق أنكوت من الكاذبين إذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولع عنهم ثم تولع عنهم فاظر ماذا يرجعون؟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 وجعلوا أعزّ أهلها أذلّتهم وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديتي فناضرة فناضرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِ الدُّونَ نِبِيَ مَالٌ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ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 نَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْوَدٌ مِّن قَوَارِيرَ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 المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير ان ما يشركون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 أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيَّاهُمْ مَا اللَّهُ بِهِ كَاشِفٌ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون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 حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بأيام ولم تحظوا بها علم ولم تحظوا بها علم أما ذاكم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يرو أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا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 وترى الهبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون